اوعدني جنبي تعيش ولا ليلة تنساني قولك علي اعيش واموت يا حبيبي ولا وليا اوعدني ما بعوره كون هيسوى ايه لو يوم ماكنش معاك جنبك على طول خليني ما تغيبش في يوم عيني Help me بحس صدقك طول ما انت ويايا احلى حياتي بشوفها فيك حبك واخدني معاك قلبي بتسكن فيك يا حبيبي وقفايا تفضل فحضني عايش معاك اللي بتمنى جنبك على طول خليني ما تغيبش في يوم عن عيني دانا لما بقول يا حبيبي قلبي بيرتال جنبك على طول خليني على حلم بعيد وديني هنفق You Jam ba karatul, chlennie mat gibshi fiul. Ana aini dana lama baoul. Ya